نعم يقول من الرد على من يهول من شأن الردود على اهل البدع ويقول ان ذلك مضيعة للعلم وهذا ليس دأب السلف هذا جاهل اللي يقول الكلام هذا جاهل المخالف يرد عليه ويبين مخالفته لاجل انه يرجع الى الصواب ومن اجل غيره ما يغتر بخطائه وهذا من النصيحة قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله وليأمة المسلمين وعامته من النصيحة لكتاب الله وسنة رسول الله أن نرد على من أخطأ فيهما وأولهما على غير الصحيح وفسرهما بغير الحق يجب أن نرد عليه ونبين خطأ كذلك كل من أخطأ في أمر من أمور الدين والعبادة يجب أن يبين وإلا لو ترك الناس لضاع الدين لضاع الدين الله جل وعلا رد على المشركين في القرآن رد على اليهود رد على النصارى الردود موجودة في القرآن رد عليهم ولم يتركهم فالكلام أن المخالف لا يرد عليه هذا كلام جاهل ما يعرف نعم لكن اللي يتولى الرد الذي عنده علم يا أخوان اللي تولى هذه الأمور العلماء ما هو بتولاها الزهال أو المبتدئين في طلب العلم أو هؤلاء يخطئون أكثر مما يصيبون وربما يكون خطأهم أكثر من خطأ المردود عليه وربما يردون بجهل فلا يتولى الردود إلا أهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة نعم